الله يرسق الرزق لمن يشاء ويقدر الله يرسق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع